عواقب الدفاع عن ابن سلول بعد الإفك وبعد نزول قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا تساءل الصحابي العظيم سعد بن عبادة الذي دافع في لحظة فعال عن ابن عمه المنافق ابن سلول تساءل ماذا لو رأى مع أهله رجلا كيف يتصرف ومن أين له الشهود بل قال لمن حوله لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح وصل كلام سعد إلى قائده صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا لا تلمه فإنه رجل غيور ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الغيرة شيء وأن النظام القضائي شيء آخر فقال فإن الله يأبى إلا ذاك اعتذر سعد قائلا صدق الله ورسوله يا رسول الله بأبي وأمي، والله إني لا أعرف أنها من الله وأنها حق، ولكن عجبت، والله لا آتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته، إن صرف سعد وأقبل المساء. وأقبل ابن عم له اسمه هلال ابن أمية من حديقة له نحو بيته ولما هم بدخول البيت رأى خيانة زوجته مع رجل يقال له شريك ابن سحماء، فتكدر هذا الشيخ الصالح وظل مهموما طوال الليل لم ينم وبعد أن صلى الفجر أتى يجر همومه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم وحين وقف أمامه قال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءا فوجدت رجلا مع أهلي كره صلى الله عليه وسلم الخبر وثقل عليه جدا وتغير وجهه فقال هلال والله يا رسول الله إني لأرى الكراهه في وجهك مما أتيتك به والله يعلم أني صادق وما قلت إلا حقا نطق صلى الله عليه وسلم عدالة فقال البينة أو حد في ظهرك فقال الشيخ ثقة بربه لا والله لا يجعل في ظهري ثمانين أبدا لقد نظرت حتى أيقنت ولقد استسمعت حتى استشفيت اجتمع أبناء عمه فلاموا سعد بن عبادة على جرأته وقالوا ابتلينا بما قال سعد ثم قالوا بحسرة أيجلد هلال ابن أمية وتبطل شهادته في المسلمين هم صلى الله عليه وسلم بتطبيق حد القذف فيه لكن الوحي سبقه فتوجه صلى الله عليه وسلم نحوهم وتلا عليهم آية تتحدث عن حكم اتهام الرجل لأهله وهي آية اللعان ثم أرسل رجلا لينادي المرأة فحضرت